Book 2 నమస్కార్ నమస్కారం مرحبا مرحبا ميرو يالا ونارو كيف حالك كيف حالك ميرو يوروب نندي واتارا هل انت من اوروبا هل انت من اوروبا ميرو امريكا نندي واتارا هل انت من امريكا هل أنت من أمريكا؟ ميرو يشيو نندي وچارا؟ هل أنت من آسيا؟ هل أنت من آسيا؟ ميري يه هوتلو بسا جيستم نارو؟ في أي فندق تقيم؟ في أي فندق تقيم؟ إيكد ميرو ينتا قالنغا ونطن نارو؟ منذ متى وأنت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ إكدميرو انت كلام وانتارو كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟ ميكو إكدا نتشيندا هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ ميرو إكدا سلولك واتچارا هل أنتم تمضون اجازتكم هنا هل انتم تمضون اجازتكم هنا يپودهنا مير ننو كلوندي يجب ان تزوروني يجب ان تزوروني ايدي ناچيروناما هذا هو عنواني هذا هو عنواني ريب منن كلو داما هل سنرى بعضنا غدا هل سنرى بعضنا غدا كشمينچندي ناكو 베레 판룰 나이 يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء سلوا الى اللقاء الى اللقاء ان كسلوا اراكم قريبا اراكم قريبا ملي كلودامو الى اللقاء قريبا الى اللقاء قريبا